سُكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِيبًا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالْصُّورِ وَالْفَحْشَاءِ أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإذا قيل لهم تبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباء.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 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ